بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيحلى مارا ذات لهب وامرأته حمالة الحقب في جيدها حبل من مسد